ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا